ليمنه وين وين قضينها راحت بغمضه عين يا محلى ذكراها وليمنه وين وين راحت بغمضه عين يا محلى ذكراها نداوين وين غليناها راحت برمضه عين يا محلى ذكراها اقصى يا نور العين يا سني يا ورسيا سفينه الدهات اقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها سفينه الجنان البنانيها يا نور العين ياسين يا مرسيها سفينه الجنات بلمضه عين يا محلى ذكراها وين يمنا وين ضينا راحت بلمضه عين يا محلى ذكراها ابكي على الاحباب دمع على الخدين والله يا أصحاب أرادك منك منساها على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أي أنكم منساها على الأحباب دمعي على الخدين يا أصحى أيامكم أمساها وإن أيامنا وين وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محن ذكرها وإن محلى ذكراها